الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعمد بالله من شرور أنفسنا ونسيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا حق الله حقوقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها ناستقوا ربكم الذي خلقاكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبرسنهما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 وكل بداعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد اخوة الكرام مازلنا مع اشرف العلوم على الاطلاق وشرف المعلم يعرف شرف المعلوم وليس احد اشرف من الله جل في علا لان نتعرف على ربنا جل في علا باسمائه الحسنى وصفاته العلق وايضا الكلام على رببية الله واخسام ال الهية والكلام على الهية الله جل في علا ولا اسماء الحسنى وصفاته العلق مازلنا مع الكتاب اللامية لمية ابن تيمية وبلغنا إلى قول المصنف رحمه الله وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا أتأوله وطبعا وأقول هنا بمعنى وأعتقد وهذه كما قلنا تأسيس لاعتقاد أهل السنة والجماعة خلافة الأهل البدع والضلالة أنت لو نظرت إلى العصر المتأخرين وقارنت بينه وبين عصر المتقدمين وعصر المتقدمين هو العصر الذي لا ينجو أحد إلا ما سار على نهجهم وهذا ليس من كلامنا هذا من تأسيس النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم, ثم الذين يلونهم وقد انتقد النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بعد ذلك من هذا الزمان بقوله تأسيسا ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه وقال أيضا في الذين يأتون بعد ذلك يظهر فيهم السمن فالحق بأنه لا نلات للمتأخرين إلا أن يأخذوا على أيديهم بفعل المتقدمين وهذا الكلام يعني كما قلت الأصله الأصيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبا للغرباء وأيضا في قول النبي للسلام لما قال له من الغرباء يا رسول الله قال أناس صالحون قليلون في أناس كثيرين ليسوا بصالحين وقال النبي grill أيضا أناس قليلون يحيون ما مات من سنتي. فهنا وأقول يعني أعتقده وكما قلت التأسيس أن الاعتقاد لا يكون إلا استياقا من الدليل يعني بعد الدليل لا يكون اعتقادا إلا ويسبقه دليل وهذا فعل المتقدمين أما فعل المتأخرين الذين نعيشوا حتى في عصرهم الآن هم الذين يعتقدون ثم يستدلون كل أهل البدع ضلالتهم بالضبط هو هذا الباب أنهم يعتقدون اولا. ثم ينازعون على هذا الاعتقاد يحاربون من أجله يستدلون له نفس الأمر حتى لو نعيش في الواقع حتى في الحياة العملية ترى إنه ممكن الإنسان لو اعتاد على معاملة يعني أنت لو ترى الأسبوع الماضي بأسره رأسي ذهبت بسبب معاملات فقط لأنها كل كلها معاملات مخالفة للشرع لإعتاد على معاملة معينة فبيتعامل بها وبعدين يبحث عن الأدلة التي تقوي هذا أيضا بحذر القذة بالقذة المصارف الاسلاميه المصارف الاسلاميه نفس الامر المصارف الاسلاميه تهيئ عملا معينا طيب وبعد ذلك تستدل له يعني المرابحه لم تاخذها على نسقها الصحيح في المرابحات هو الاصل انه بيحاول قدر الامكان ان يرى من المذاهب ما يوافق ما يعمل به حتى يصح له العمل مرتاحا فيقول المالكيه قالوا بذلك طب الشافعيه قالوا بذلك كما قالوا في مساله العقد عقد الوعد الملزم قبله قبل الشراء مرابحته فهم يقولون ومالك يقول بالوعد الملزم طبعا خلافا للائمه الثلاثه لكن الغرض المقصود ان هو بيح... يحاول ان ينقب على مخرج شرعي فقط نفس الامر هنا الاصل اصيص الاعتقاد هو يعتقد ويعيش شهورا ودهورا على هذا الاعتقاد ولا بد للاعتقاد من دليل فيبدا يستدل لهذا الاعتقاد كما سياتي مثلا بانهم يعتقدون بانه بان الله على في كل مكان هذا اعتقاد كفري هذا حتى اصلا قال بعض الناس النبغاء في النابغه جدا او الناس العلماء النبلاء في في علوم الدنيا يعني زله زلات زلات كفريه لا اسم الهينه جهل بالدين مع العلو السامي في مساله العلوم يعني انت الاسم ممكن يتعب الناس لكن هو تبينا لا, لا, لا نحط من قدره بحال من الاحوال لان الانسان يجهل ويعلم الاستاذ اللي يعتبر منتشر جدا في مساله الاجاز الاجهزه العلميه من اه الاستاذ زغلول الله رجل فاضل جدا انا سمعته باذني هذا ما ما أحد نقل لي فلما تكلم تكلم بعد ما تكلم عن السماء والنجوم وتكلم على بعض الامور العلميه قال ولا الله على محيط بكل شيء والله في كل مكان هذا الاعتقاد يقول والله في كل مكان وهذا اعتقاد متاخرين هؤلاء يعتقدون بأن الله في كل في كل مكان ويبدا يستدل على ذلك بالادله هذا الكلام كلام كفر هذا كفر يعني من قال بأن الله في كل مكان فقد كفر هو نفسه بقى يكفر لا هو نفسه أصلا جاهل وعذره بجهله فاللي بيعتقد بأن في كل مكان بيجلس بقى يأتي بأدلة كثيرة جدا بيعتقده كالذي اعتقد مثلا بأن الخلق بأسله ما خلق إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم هو بيقول ذلك إن الخلق ما خلقه الله ورعلا إلا من أجل طبعا تعرفون من يعتقد بهذا ولا ما تعرفون يعني المهم بالإطاري كما فيهم هم يعتقدون ذلك طيب لما يعتقدون ذلك الناس ممكن أن تقول له كيف الله رعلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيأتي بالآية ويحرفه يقول نعم قال الله رعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأعظم الرسل دلالة على ما يستحق الله من عباده هو من الرسول فيبقى هنا باللزوم ما خلق الله الخلق إلا بمن لمحمد الذي يدلهم على العبادة فانظر قلب قلب للأدل فهو الإشكال كل الإشكال في المتأخرين أنهم يعتقدون أولا وبعدين يبحثوا عن الأدل لكن أسلم أسلم الناس اعتقادا هم الذين يأخذون النصوص ويعتقدون عليها لأن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فاخذوه ومنهاكم عنه فانتاهم فهنا يقول ابن تمية ويؤسس هذا الأساس أقول واعتقدوا بما قاله الله أقول قال الله قال جل جلاله قال المصطفى الهدي إذن أنا سأعتقد في الله دل فعلا بما نص في الكتاب او نص في السنة طبعا والإجمع لأنه تابع لأنه لا يكون إجمعا إلا, إلا بنص فقال يعني مثلا لو دربنا مثلا حتى ندخل في البيت الثاني أنتهينا من الشطر الأول لو دربنا مثلا بقول الله دل فعلا أنه قال عندما قال موسى وهرون قال اننا نخاف أن يفرط علينا او أي قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى سفات ثلاثة ذكرها الله عنه عن نفسي هنا في, في, في الآية وردت عليكم الآية مرة ثانية قال إنني معكما أسمع وأرى قال لا تخاف انني معكما أسمع وأرى وين السفات الثلاثة وثينة <تصفيق> الفجئه الفجئه بتخوفك نعم قال انني معكم هذه اول صفه إيه؟ صفه ايه هو هذه التي يستدلون بها ان الله في كل مكان هو قال انني معكم هنا المعيه معايا ايه ماهي خاصه اللي لا اولا حتى لو قلنا بالمائيه العامه معايا ايه الربوبيه صحيح اللي هي معايا القوه والسمع والبصر والقدر مفهوم لان الله تعالى في المحكم قال الرحمن على العرش استوى ايضا قول الله الرحمن على العرش والثاوى هذا الأصل هذا الأصل ثم لما قال إنني معكم أسمع وعراء نقول لا مخالفة بين علو والله والعليات على, على السماء على السماء على العرش على السماء وبين معياته مع عبدي لأن معياته هنا معيات علم وقدرة وسمع وبصر إنني معكم أسمع و أراء فأنا سأعتقد بأن لله سمع بقوله أسمع وأعتقد أن الله إيش بصر ورؤية لقوله و إن الله كان سميعا بصيرا أيضا في أعتقد في معيات الله جلال فعلاء وهو معكم أينما, أينما كنتم ها يبقى إذن أنا لما أعتقد في الله جلال فعلاء ما أعتقد إلا بنص كلام الله لما لا أحد أعلم بالله إلا هو سبحانه وتعالى فعلاء ومن بعد ذلك؟ الرسول الذي يوحى إليه أعلم به لذلك نحن أيضا نعتقد بأن الله جلال ينزل من على العرش نعم ينزل نعم ينزل نزولا يريقه كما سنبين بها في أصل الاعتقاد ينزل نزولا يريقه به لأن مسلم كما في الصحيين في البقارية ومسلم قال ينزل ربنا ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا هو نزول من على العرش إلى السماء. هذا نزول ذلك العلماء يقولون هذا وقت شريف يتعبت فيه المرء فالناس في الخلوات على نوم وسبات وهذا الذي يستيقظ يناجي ربه في هذه الأوقات هي أشرف الأوقات فيها تستيديها بالدعوات فيها تفرج الكروبات لذلك قال النبي السلام قال الله تعالى قال أنت ربنا سلسة ليلة الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من داعي فأستيديب له هل من سائل فأعطيه في الوقت التبراني قال هل من مستشفي مريض هل من مستشفي فأشفيه هل فإذا هذا نزوله الآن كما ذكرها صفة من صفات الله جلال وهي نزول الله جلال فعلا ينزل ربنا ثلث الليل الأخر. الغرض المقصود هذا يعتبر في قول الإمام يؤسس, يؤسس لنا ويؤصل لنا أن أصل الاعتقاد لا يكون إلا نابعا من الكتاب ثم من السنة قال أقول قال الله قال الله جل جلاله المصطفى يعني وأقول قال المصطفى وأقول يعني وأعتقد هذا وأقول قال المصطفى الهادي ولا أتأوله قال وأقول المصطفى قلنا المصطفى أدى تأسيس أيضاً لإعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الله العلاق قد استفاء وإذا استفاه الله دل فعله معناها بأن الله دل فعله ما جعل النبوة مكتسبة جعلها هبة وهذا رد على من على الفلاسف وبعض المتصوف الذين يرون بأن النبوة مكتسبة النبوة مكتسبة يقولون إذا تزهد أو عاش خاليا يتريد يحاول أن يغاير عاداته وما يمكن أن يرى خيالات يسميها جبريه فيبعث إليه يعني فيقولون النبوة مكتسبة وهذا قول الكفر قول الفلاسفة أما النبوة في اعتقاد أهل السنة والجماعة بأنها هبة محض هبة من الله جلال فعلان قال الله جلال فعلان وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وقال الله العالى الله يصطفي من الملائكة رسلا و... ومن الناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس واستفاءه الله للفعلان ومدار الاستفاء والاشتباء القلب المسألة دائرة على نقاء القلب وتهارة القلب لذلك قال ابن مسعود كما في سنة الدارمية بسنة صحيح قال ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد جميعا فولد اتقاها وأصفاها وأنقاها محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه واختاره لرسالته ثم نظر إلى قلوب العباد جميعا فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه فاختارهم, فاختارهم لصحبة نبي ونصرت سنة أو, أو, أو, أو قال نشر دعوتي ونصرت سنة فهؤلاء اختارهم الله الرعال على العين عنده كما قال الله الرعال على موسى واصطنعتك لنفسي في الآل الأخرى ماذا قال ولتصنع على على عيني وهذه تكون كما قلنا مدارها القلب لذلك نظر الله العالى في قلوب أصحاب محمد الصنف فاختار أبا بكر فجعله هو المقدم على الصحابة فمدار المسألة مدار القلوب لذلك عبد الرحمن بن عوف قال ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام ولكن سبقهم بشيء وقرى في قلبه لذلك أنا أقول المسألة ليست دائرة على الإنسان ممكن يعصي الله لعالهم كثير المعصية قليل الطاعة لكن يكون مرتفع عند ربنا من الذي هو كثير الطاعة قليل المعصية لأن أصل العبادات وأفضل العبادات عند الله لعال عبادات عبادات القلب عندنا أدلة كثيرة من هذا ممكن تأتوني بدليل واحد في هذا عموماً ألا وإن في الجسد مضغى إذا صرحت صرحت الجسد كله نعم لكن هناك أدلة يعني عملية تطبيقية لكن صحيح وهذا أيضاً على العموم أن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى سواركم ولكن ينظر إلى قلوبكم في الواقع له أعمالكم خلنا العمل هم عام هل عن العمل القلوب أفضل ها. تعال بس هنا أنت لنرأت إيش قلت ممتاز. ممتاز هذا أيضا من الادله التي يؤخذ بها اننا وسلم قال يخرج عليكم رجل اليوم من أهل ايش من أهل الجنه فلما ذهب علي عبد بن عمرو الراس لم يجد منه كثير صلاه وثلاث ايال ثلاث ايام لا, لا كثير صلاه يعني قال عندما عندما ارخى ليل سدوله وغارت نجومه قال اذا يناجي ربه الان فما وجد منه من قيام الليل مع ان قيام الليل هو شرف المؤمن كما قال وسلم واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل ثم قال لا قيام بالليل إذا انظم إلا هو يجل الصيام لا عدل له السلام قال قال الله تعالى وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فلم يجد صائما قال إذن النفع المتعدي ألا وهو صدقات فلم يتصدق فإذا هنا لم يجد منه أركان العبادات التي يرتقي بها المرء من صلاة أو قيام, من قيام أو صيام أو, أو صادقا فلما طالت المدة قال لا عبدالله بن عمرو من العاص قال ما كان بينه وبينه أبي من شيء لكني سمعت الرسول والسلام يقول يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فماذا تفعل؟ قال والله ما عندي إلا ما رأيت ما عندي من كثير صلاة والصيام ولا صدقة لكني شوفوا انظر أنا أبيت ولا أحمل أحد في صدري إيش؟ شيئا أو قال ما وجدت في قلبي حقدا ولا حسدا على, على أحد من المسلمين فقال هذه التي لا نستطيعها قال هذه التي لا نستطيعها انا أتكلم على الضد بالضد هنا أروع الأمثلة تزد رف هذا برجل كثير المعاصي ليس بكثير الطاعات وبع ذلك ارتاق منازل علا ممتاز عياض المحمار كان يشهر بالخمر كثيرا ويؤتى به فيجلد الحد فلما كثره الحد عليه قام خالد فقال له لعنة الله عليك ما اكثر ما يؤت بك في الخمر فقال له النبيونا đượcلى لا تلعنوا معانا للسلام قال لعنة في الخمر عشر قال لعنة في الخمر عشر ثم قال النبيونا لا đượcلى لا تلعنوا والله ما اراه الا يحب الله ورسوله هنا ذكر عبادة ايش هي العبادة المحبة محبة الله ومحبة الرسول اذن مناط الارتقاء مناط القلب الانسان مقياسه الحقيقي هو مقياس القلب ميزانه الحقيقي عند ربي القلب لذلك ما قال الله رعلا ليبلوكم أيكم أكثر عملا ما قال ذلك الآية ليبلوكم أيكم إيش احسن عملا والإحسان لا يكون إلا, إلا من القلب لذلك قال النساء المسؤول عن الإحسان قال أن تعود الله كأنك تراه هذا استحضار القلب خشوع القلب طيب فإن لم تكن ترى فإنه فإنه يرى فهذا مدار اجتباء نفس المصطفاء وجعل أن الله رعلا نبيه رسولا للبشرية رحمة للعالمين بالقلب لذلك وصف الله بصفة القلب العظيمة ألا وهي ممتاز والرحمة هذه نبعا إيش طيب هنا آية تثبت ذلك الاخرى آه. بالمؤمن الرحيم وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لانت لهم ورفق هذا لا يكون إلا على صاحب إش. القلب الرقيق الغلظ ما يكون إلا على قصف قلب او ما يكون ما يكون إلا من, من قصف قلب وإذا كنت ترى القصوى إذا ويعت في موضعها ممدوحة لكن لا تستدين يكون الغالب على إنسان أصل رقيق القلب عنه يكون أن يكون رفيقا قال المصطفى الهادي الهادي هو الذي يهدي غيره الهادي هو الذي يهدي غيره والحق بأن الهديات أربعة ومن الهدايا العامه كما قلنا قبل ذلك والهدايا العامه هو النظر على خلق فقد قدر فسوى وقدر فهدا هدا الجميع جميع المخلوقات الى ما ينفعهم في معاشهم بل وفي اخراهم حتى العجموات هداهم الله تعالى للتكيف والتصور الصحيح للمعيشه كما قال الله للفعلاء وأوحى ربك إلى النحل ان تأخذ من الجبار بيوتا فبين الله على كيف أنه يعني هذا كل خلق لذلك كما ذكر ابن القيم في مثل رائع ضربه في ذلك وقال هداية الله العالى للعجم واتس قال الفأر جاء إلى صحفة فيها زيت والزيت طعام للفأر يشتهي ذلك لكنه كلما مد رأسه ليأخذ الزيت ما يستطيع أن يصل إليه فقال لو لو لو, لو, لو, لو, است... لو أراد الز... الزيت ويعني و... بحركه زائده سييش سيدخ ولو سقط لا يستطيع الخروج سيموت فهو يريد الموت هو يريد الطعام فذهب الفأر فأتى بالماء ووضعه على على الزيت العجيب هذا هذا أعجب العجب طبعا العجيب كيف أتقن الفأر مساله مساله في فين مش بخار أيهما أشد كثافة الماء أم الزيت الزيت طبعا إذا الماء إذا جاء على الزيت الزيت إيش يطفو صحيح فهو يطفو فأخذ الماء يأخذ الماء ويضعه في الصحفة يأخذ الماء ويضعه في الصحفة حتى يعني طفى الزيد فشرب من الزيد ورحم من الذي علمه ذلك والله يضعه في علامة طبعا هذا كثير جدا في المتحدث لست بصددر الكلام على عبودية الكائنات الآن لكن أنا أبين بأن هذه هذه الهداية العامة أن يأتي رجل زوجه دون أن يعلمه أحد هذه الهداية العامة والهداية الأخرى هي هداية خاصة الهداية الخاصة هذه هي هداية البيان والدلالة والإرشاد هو أن يبين لهم ما ينفعهم مما يضرهم يبين لهم طريقة الهدى وطريقة الرادة فهذه هي التي للنبي السلام وللرسل طبعا قال الله للفعلان للنبي السلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم تهدي تبين تبين للناس لذلك قال الله للعلى يا أيها الرسول بلغ وهذا متابع بيان بلغ ما أنزل عليك من ربك هو لا يتحكم في قلوب العباد ولا في عقول العباد هو الذي يفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يوحى إليه فينقر هذا الوحي بأمانة تامة وبتبليغ تام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قال الله دعالة انما على رسولنا البلاغ المبين وأيضا من تمام فعل وسلم وعمل وسلم ووظيفة وسلم بعد البلاغ ايش البيان لأنها من الهداية أيضا لأنه ممكن أنت أنت تبلغني حكماً عن الله العالى لا أعقله فإن كنت لا أعقله لن أعمل به لابد أن تبين ليه فلذلك قال الله العالى وأنزلنا إليك الذكرى أكمله لتبين للناس ما, إيه ما نزل إليه إذن للنفس السلام وظيفتان الوظيفة الأولى البلاغ التام غير منقوص ولذلك عائشة قالت لو من زعم عند محمدا يعني ترك شيئاً لم يبلغه فقد أعظم على الله الفريع لو كان كاتماً شيئاً لكتمه إيش الآية اللي ممكن يكتومها أنهم سلم ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشىها قال لو كاتم اللي شاء الله كاتم هذا فذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبقى تمام البلاغ ثم وع ذلك تمام البيان وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فهذه الهداية هداية البيان والدلالة والإرشاد الهداية الثالثة هداية القلوب أن يدخل الإسلام أو لا يدخل الإسلام أن يقنع بكلام الرحمن او لا يقنع بكلام الرحمن هذه لا يملكها أحد لأحد بحال من الأحوال هذه هداية القلوب ليست إلا بيد رب القلوب قال الله أولا إن الله يحول بين المرء وقالبه وقال الله أولا فمنهم من هدى الله هذا بيد الله أولا ومنهم من حقت عليه الضلاله قال الله أولا فمن يرد الاراده الكونيه فمن يرد ان يهديه فمن يرد ان يهديه يشرح صدره الاسلام ومن يرد ان يضله فمن يرد له فمن يرد ان فمن يرد ان فمن يرد له صدره الاسلام ومن يجعل صدره ضيقا حرجا كانما صعد في السماء فالقلوب لا يملكها الا رب القلوب الهدايه التوفيق ولا ولا والسداد لا تكون إلا من رب العباد سبحانه جل في علام لا سيما وأن النبي السلام قد دخل على عمه وهو أحب الناس إليه عمه أبو طالب كان ينافع عنه كان يقاتل من أجله ويعني كان هو العضد والنصير لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع خديدة رضي الله عنه بعد الله جل في علام لذلك قال له العباس ماذا فعلت لعمك هو كان يحوتك ينصرك ونصرك قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار هو على نعلين يغلي بهما دماغه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه قال يا عم قل كلمة وحدة شو منظر تلفظ بكلمة نجات وكان أنا ذاك أوحي عليه بهذا تلفظ بكلمة وحدة عند الممات نجات من كان يأخذ كلام لا إله إلا الله دخل الجنة فقال يا عم قل كلمة وحدة وحج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله فقال الرجل لولا لا قال ولقد علمتوا أن دين محمد هو خير لأديان البرية دينا فلولا, المس... ال... ال... فلولا الملامة أو حذار أو مسبة ل... ل... لرأيتني سمحا بها مبينا ولم يتكلم بها وقال لا يعلو استي رأسي كبرا تكبر كيف من الصغير ابن أخي هو الذي يقودني فقال لا لا لا يعلو إستي رأسي ولم يؤمن ومات على الكفر ومات على ملة عبد المطالب لذلك قال قال Lilna انا لو لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار لا يملك الله وراء على له شيئا لذلك قال الله لذ包jaw بعدما مات أبو طالب على الكفر اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العام هذا عم النبي السلام شف something ぬنظر بل انا سأرتقي فوق ذلك منزله أب النبي في النار أم النبي في النار هذه مسألة لا يملكه إيوم Heavenly Fawl فأنزل الله وراء على انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشار إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء فهداية القلوب ليس البيدي أحد لذلك كان المسلم يقول دائما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يتقلب القلب على الإنسان لذلك كان المسلم أكثر ما يقسم به يقول لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب وكان يدعو كثيرا ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب ثبت قلبي إلى طاعتك أو على طاعتك المصطفى الهادي ولا أتأوله يعني أعتقد بما قاله المصطفى الهادي ولا أتأوله التأويل في عرف العلماء هو التفسير وإن كان له معاني ثلاثة التأويل يأتي بمعنى التفسير والتأويل يأتي بما بمعنى ما يقول إليه حقيقة الشيء يعني تراه عيانا أمامك يكون عندك علم يقين ثم عندما تنظر إلى تراه حق يقين والثالث التأويل هو صرف اللفظ عن. ظاهره لقرينة الثلاثة تفسير الثلاثة التأويل هو ما تقول إلي حقيقة الشيء الله جعال قال عددت لعبادة الصالحين في الجنة, الجنة ما لا عين ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أنت سمعت في الجنة في في إيش ما تعرفون في الجنة في إيش هذا إجمالا أجل تفصيلا فيها فيها صحيح فيها فاكهة قال ابن عباسل العلاقة بين ما في الجنة و ما في الدنيا عيش أسماء فقط صحيح ولا لا طبعا أنت سمعت عن عسل سمعت عن أنهار من خمر وأنهار من, من لبن تستطيع تتخيلها لا هذا علم علم يقين فلما تقف على عصات يوم القيامة وتدخل الجنة الله ما جعلنا من أهليها رب العالمين طيب وتنظر إلى أنهار صارت إيه عينك هذا هذا يسمى هذا تأويل الشيء كما قال الله جاء الله في سورة العرف إيش قال هل ينظلون ها تأويله يوم يأتي يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق الله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل باد لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نه عنه إنهم لكاذبون هنا الآن تأويله يعني ما تقول إليه حقيقة الشيء هذا, هذا معنى تأويله وهذا غير مراد في كلامه ليس في كلامه المصنف هنا ولا أتأول بهذا لا ولا أتأوله بتأويل الثاني تأويل الثاني التفسير وهل يقصد المثامية هنا في قوله ما جاء عن أنه سلم أأخذه جملة هكذا ولا أفصله ولا أفسره ولا أعلم بيان مجمله لا ليس هذا مقصد المثامية بحال من الأحوال تفسير بل هو نفسه يعني في آخر عمره قال ما تندمت على شيء تندمي على ترك الايش لباب التفسير باب التفسير هو الانشغال بكتاب الادب في علاء ان يفسر كلام الله ده لفي علاء يبقى المقصود هنا ولا اتاول المغ... المعنى الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينه صرف لفظ عن ظاهره لقرينه مثلا قال طالع... ان ج... ج... في الابيات هنا قال الله لفي علاء الرحمن على العرش ما معنى استوى تعرفونها في اللغة في اللغة ما معنى استوى هو استوى تاتي ايضا تاتي بمعاني ثلاثة صحيح ولنؤخر الشرح للكلام على استوى هنا وهنا نعم التكرار فيه استقرار استوى استوى بمعنى على على وارتفع تقول استوى محمد على الكرسي على عليه لكن استوى محمد تراه أنه إيه؟ في حاجة كبيرة لهذا الكرسي الذي يجلس عليه لأنك لو سعبت الكرسي من, من تحته ماذا يحدث؟ يقع مفهوم؟ يبقى إذن استوى بمعنى على هم يقولون لا استوى بمعنى استولى أولوه أو استولى أو قل قال النبي سلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء ان يجب لي أني أحب فلانا نعلم معنى الحب المعنى معلوم يقولون لا ليس, ليس حبا هو إرادة السواب فقط أحب الله زيدا يريد أن يدخله الجنة فإرادة الجنة يعني يريد له أن يثيبه بالجنة هذا تأويله الآن نعم هذا تأويله الآن تأويل تأويل لفظة عن ظاهره قال الله رعا ذا رفع فلما آسفونا انتقمنا منهم آسفونا يعني إيه أغضبونا صحيح يبقى منا الذي يغضب هنا الله يغضب مش قال النبي سلم في الحديث الشفاعة الطويل كل نبيل ماذا يقول لقد غضب الله اليوم غضبا لن يغضب, بعد أن يغضب بعده مثله وما غضب قبله مثله فيقول لن يغضب بعده مثله يبقى وصف الله بالغضب هم يقولون لا ليست غضبا ولكن إرادة الانتقام ده اسم تأويل اللفظ عن ظاهيره وهذا قول أهل البدع قول أهل السنة الجماعة أهل السنة الجماعة يقولون التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره نقول به لكن له شروط ثلاثة أول شيء أن تأتي القرينة تأتي القرينة الحاملة على الصرف هذا أول شيء طيب الثاني الشرط الثاني قالوا أن يحتملها اللغة تكون في اللغة يماتي كم أجنبي وإلا يكون تلاعب الثالث إنه إنه أن السياق يحكم بذلك يعني أنا ضربت لكم مثلا ثم أضرب بضدها تتباين الأشياء لو قلت مثلا قال الله للافعلان وتكلم عن الصلاف الصفر القصر يعني وقال الله للافعلان فإنما تولوا فسمى فسمى وجه الله ثم يقول يسمى جهة الله يعني قبلة الله للافعلان ليه؟ قال السياق من اول الآيات يتكلم عن القبلة في اول آية سورة البقرة في هذه الربع هذا يتكلم عن القبلة وتكلم أيضا عن الصلاة في الصفر يبقى سياق الآيات بأسره محمله على بيان الجهة اللي هي القبلة يبقى فثم وجه الله يعني فثم جهة الله وهم قالوا في المشرق والمغرب عن المشرق والمغرب إيش قبلة فهو يقول هذا أو الآن السياق حملاني على التأويل والقرينة موجودة بالسباق واللحاق بانه تكلم عن القبلة طيب وقالوا اللغة تحتمل ان الوجه ممكن يبقى معنها وجهته كذا يعني جهته التي يذهب إليها كذا اللغة تحملها بضدها بقى تعالى بضدها لما يأتي هنا مثلا الله جاء الله يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الروافض ماذا قالوا استغفر الله قالوا عايش استغفر الله حشاء حشاء المبرأة من فوق سبع سماوات هذا اسمه إيش بقى في الدين اسمه, اسمه تلاعب اسمه تلاعب بالدين لا يمكن أن يكون هذا اسمه تأويل مفهوم؟ لكن لما يأتي بقى مثلا أشعاره يقول يد الله فالقائد يقول قدره الله هنا متى تستطيع أن تقول إن هو كفر ليش لان اللغه تحتمل ان بمعنى القدره تحتمل. او اليد بمعنى الله يد الله فوق ايدي بالنعمه لان اللغه تحتمل في اللغة تاتي بمعنى ايه بمعنى القبضه والقوه والقدره وتاتي بمعنى النعمه قال عمرو مسعود الثقفي على ابن مسعود لما س... على أبي بكر لما سبه المسبة قال نحن نفر من رسول الله كذا وقال له هذه الكلمة المشورة المعروفة الذي سبه فيها وأنزل الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم طيب فماذا قال عروة قال من هذا قال هذا أبو بكر قال لولا يد لك عندي ما كفأتك بها لا, لا رددت عليك طبعا يد لك عندي ما قطعش أبو بكر يده وتركها عنده وبعدين أخذها بعد شهور معنى إيش بقى لك يا دونيندي نعمة أنا عمت علي بها وأكرمتني وما ردت وكانت العرب لهم شهامة ومروءة من أحسن يحسن إليه فاللغة تحتمل لذلك أنت تبدع فقط لأنه ما عندوش قرينة تدعالوا يفعل ذلك يبقى إذن عندنا الكلام في هذا الباب له تفصيل معين ألا وهو ولا أتأول يعني لا أتأول بلا داعي يبقى إذن ولا أتأول يتكلم على صرف اللفظ عن ظاهره لكن بقرينا لكن بقرينا لذلك عند أهل السنة والجماعة التأويل ليس مرفوضا كليا وليس مقبولا كليا ولكن بضوابطه وشروطه التي بيناها أعلم أن هذا الأمر صعب شاك اتفهم الكلام أعيده بأهل السنة والجماعة يقولون بأن التأويل تأويل الصفات هذا التأويل لا يمكن أن نقول هو مرفوض مطلقا لا أبدا ولا هو مقبول مطلقا لكن عندما تاتي الدواعي والقرائن نقول به مفهوم الحمد لله نضرب الامثله لان بالمثال يتضح المقصد العلم دائما اصلا بالامثله يسهل قال الله لا في علام حديث القدسي قال عبدي مرضت فلم تعود صحيح فقال كيف اعودك وانت رب العالمين قف عند هذه عبد مرضت وفلم ايش فلم تعد ما معنى هذا الحديث عند درس النهارده يا جماعه أن نرجع على يمرض طاره ويصح طاره حوز بالله من غضب الله ده ماذا قال ها واذا مرضت بالادب فهو في ملذي امان يعني له القوه والقدره على على الشفاء والمرض الله قال لفعلها والله جاء الله قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا دري فتدروني ولن تبلغوا نفعي فإيش فتنفعوني طيب أهل السنوة الجماعة يقولون عبدي مردت يعني مرض عبدي فلان وأنا أمرتك بزيارتي بأن تعوده لتجي الثواب داء ذلك عندي فقالوا الآن أنتم أولتم وتمنعوننا من التأويل ولما نقول اليد معنا القدر والنعمة قلنا لا لا لا اصغروا نعم نحن نمنعكم لأنه لا دليل معكم بذلك. ونحن لما أولنا لأن هذا التويل من باب الشر نحن عندنا أدلة تثبت ذلك قالوا ما الأدلة قلنا انظروا إلى سياق الحديث وتفسير الحديث ماذا قال الله جلال في علاة عبدي مردت فلم, فلم تعودني فقال وكيف أعودك أنت رب العالمين في روح أخرى قال الله جلال أما علمت أن عبدي فلان قد مرض فما عدته ولو عدته لوجدتني لو عنده طبعا وجدتني عنده مؤولة أيضا لو أجدتني عنده يعني وددت إيه ملائكتي وددت ملائكتي عنده لأن القول اللي أجعله ونحن أقرب إليه يعني الملائكة الملائك التي تأتي بالحنوت وتأتي تقبل الروح طيب وقيل أيضا لو وددته عندي يعني لو وددت ثواب ذلك عندي لو وددت ثواب ذلك عندي إبه هذا سبيل إبه إذن هذا دليل واضح على التأويل بضوابطه قبل أن يؤذن أطرح لكم مثل آخر وانتم يعني تجيبون بعد, بعد الأذان قال الله للفعلاء حديث القدسي في الصائحة قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به وهذا التي يبطش بها كنت أنا أو كلام من الله للفعلاء هل هو على ظاهري ولا هو مؤول هذا المقام مقام مهم جدا أنه ضابط قالب لضبط الاعتقاد في الصفات هنا لما يقول الله على كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألاني لا أعطيانا ولئن استعاذاني لا أعيذانا وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره ما سأده هنا قال كنت سمع الذي يسمع به ظاهر الحديث إيش أن الله سمع الإنسان صحيح ولذلك قال من قال بمسألة أن نضع على حل في الجميع قالوا بهذا هذا خطأ مبين طبعا طب ما تأويله مثلا ليس على ظاهره ولكنهم مؤول وكما قال البخاري تفسير الحديث بالحديث في الوران أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به فبي يسمع وبي يبصر فبي يسمع وبي يبصر فداءتنا القرينة من حديث آخر يفسر لنا المعنى يعني بقدرتي يسمع فلا يسمع إلا ما أريد ما يسمع إلا ما, ما, ما, ما أرضاه عنه أن يسمع فبي يسمع وبي يبصر وما أجعله يبصر إلا ما يرضيني إذن الكلام هنا جاء مؤولا نعم مؤولا للقرينة للقرينة الحاملة على ذلك ولذلك المصنف نفسه ابن ثمية أول بعض الصفات بسبب هذا في قول الله للفعلاء الحديث القدسي أيضا انا عند ظن عبدي بي فليظن بي شاء أو قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه ثم قال إن تقرب إليه شبرا تقربت إليه زراعا من المتكلم؟ الله ابن ثمية نفسه هو يؤول ابن ثمية نفسه هو يؤول ليش هو أول لأنه عنده أدلة على ذلك لذلك قلنا ضابط التأويل عند أهل السنة والجماعة لهو مقبول مطلقا ولهو مردود مطلقا فيقول الله جاء علم تقر... فإن تقرب أليه شبرا تقربت إليه زراعا وإن تقرب أليه زراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة من المتكلم يعني الله بيهرول يعني الهرولة دي صفة صفات الله نعم لكن ثم قال لا ليس صفة هو الآن يؤوله يقول لا يهروله يعني يسارع له بالثواب شوف هذا مضمار الأشعير هو الآن هذا, هذا مضمار الأشعير فأتى باللازم لأنه لو هرول الله لعبد يعني راضي عنه وإن راضي عنه أسرع له بالإثابة وقال لما قلنا له أنت الآن خلفت دوابط أهل السنة والجماعة قال النبي السلام قال الله تعالى فإن أتاني يمشي أتيته هرولة فعل الله. فعل الله نعم وهو الآن هو ابن عشان يخرج من الكلام احنا بنخطئه ايضا هو مخطف ياب احنا لست معهم في مقال لكن انا ابين العذر بان اهل السنة الجماعة المسألة عندهم مش استنبها هكذا هي المسألة تدور مع القرائن حسداره هو بيقول الهرولة ليس صفة من صفات الله اللي في علاج. ليه قال انه ذكر الشبر وذكر الزراع وذكر الباع وهذا في ايش في حيز البشر اما الله جل في علاه ليس له هذه هذه المقادير لا تخ... لا تكون لله جل في علاه تكون لمن للبشر قال فمن تقرب اليه شبرا تقربت اليه هذا بالنسبه لمن بالنسبه للبشر. لا بالنسبه لا الله جل في علاه. سبحانه جل انت, قرب انت قربت اليه ذراعا قال فاذا قال فاتني ما يمشي اتيته يعني اسبته واسرعت له بالاثابه السراعة له بإيش بالإثابة فهو قالي بأيضا أنا عندي قرينة هو الآن السياق حاكم بأنه تكلم عن, الذ... عن المشي وعن, وعن الزراع كلام موزون طبعا يعني هو قال العبادة ليست محصورة في الزراع وال... وال... والباع لأن أتاني أمشي هذه في إيش إما في الحج إما في الصلاة إما في الصحيح لكن هناك, هناك عبادة أخرى كالصيام كالصدقة لا فيها مش ولا فيها زراع ولا ولا باع ويبقى المسألة برمتها الكلام على السرعة في الإثابة كلام موزون كلام يعتبر لذلك تقول هنا قد حدث الخلاف ويعتبر ولا ننكر لكننا نخطئ والصحيح أنه أخطأ في ذلك هو أخطأ في ذلك بل الهروالة سفة من صفات الله دالة فعلاء والإقبال سفة من صفات الله دالة فعلاء لا سيامة وأن السلام قال أهلا أخبركم على الثلاثة نفر ثلاثة نفر مروا على مجلس النبي سلم فالثلاثة لهم أحوال ثلاثة م أما الأول فهذا من صحيح فأقبل وجد فرجة في المسجد فجلس أقبل وأسر علي فجلس وأما الثاني استحيا فإن السلام يراه جاء متأخرا فجلس في المؤخرة وأما الثالث المجلس لا يعنيه شيئا فأعرض وسأر فقال للسلام ألا أنبئكم بنبأ الثلاثة أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه والحق أن لا يقبل على العباد كما قال للسلام إذا صلى أحدكم إذا قام أحدكم يصلي فلا يبسق النعيش قبل وجه فان الله قبل وجه ف فقال اقبل فاقبل الله عليه واما الاخر فاستحيى فاستحيى الله منه و نفاق اجنب الاطباق الثالث فاعرض فاعرض الله عنه نعم ولازم أن يهرول الله للعبد أن يسرع له في ايش في الاثابه ان يسرع له في الاثابه فهنا بنسميها الحديث لكن لما اول ما انكرنا عليه خطئنا نعم لكن ما انكرنا عليه ليش ما انكرنا لان الدوابط انضبطت قال عندي اول شيء دليل وقرينا وان اللغة تحمل او تحتمل ما نقول لكن الاسلم طبعا ان تكون مع رعيلي الاول ما من احد من المتقدمين من علمائنا قال ان الهرولة ليست, ليست صفة من صفات الله للافعلها والحق بان هذا على عقيدة اهل السلف بان الهرولة صفة من صفات الله للافعلها بل والتردد ايضا ما ترددت في شيء انا فاعله طبعا هذه لها معاني انا ما, ما زلت يعني ما وقفت مع الصفة لأشرحها أنا أبين لكم فقط كلام الإمام المصنف ولا أتأوله لأنه أقال كأنه يقول اسمعوا لي أنا لا أتأول لا أصرف اللفظ عن ظاهري إذا جاءني الحديث ينزل ربنا نعم ينزل ربنا ونزول الله من العرش هل يخلو من العرش أو لا يخلو هذا عند الله لا نكيف نقول ينزل ولا يخلو لأننا عندنا المحكم من التنزيل قال الرحمن على العرش وينزل وهو على كل شيء قدير سبحانه جل كل المخلوقات أحوج ما تكون لربنا والله لا يحتاج لخلق من خلقي سبحانه جل في علاء فقال عقيداتي ألا أتأول إلا إذا جاء الدليل إذن هذا معنى القول وأعتقد ما قال المصطفى الهادي ولا ولا أتأوله وجميع آيات الصفات أمرها وجميع آيات الصفات يبقى إذن هو الآن راجع ليذكر طلبة العلم أن الاعتقاد في الله لا يكون إلا نابعاً من ايش من الهوى والمنامات والوجد سحدثني قلبي الرب. ربي صحيح؟ أما من وين؟ من وين نعتقد؟ قال وجميع آيات آيات الصفات يبقى نعتقد في ربنا من وين؟ من الكتاب ما زلنا نؤسس ونقول هو بيؤسس لك يقول لا تعتقد في ربك صفة من أي صفات إلا أن تكون إيه؟ نصا في الكتاب لأن الله هو الأعلم بنفسه أو نصا في إيش في السنة ليش لأنه سلم هو أعلم الخلق بالخالق فقط هنا تعتقد إذا جاءت الآية أو جاء الحديث جاء الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعوا على أنفسكم لا تتسرع أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصمة ولا غائبة تدعون إيش سميعا بصيرة يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه يبقى أنه سميع ويبقى إذن أعتقد هذا الأعتقد قال وجميع آيات الصفات أمروها أمروها لها أحوال ثلاثة هو الامرار مع الاقرار دون البحث في المعاني والامرار مع الاقرار والبحث في المعاني الثالثة الاقرار دون الامرار يبعا عندنا قال وجميع ايات الصفات امرها امراره الان اهل الصنع والجماعة على انها الامرار بالاقرار مع العلم بالمعنى امرار مع اقرار مع العلم بالمعنى اهل البدع على طائفتين طائفة تقول امرار مع اقرار دون البحث عن المعنى وهذه تسمى المفوضة من المفوضة؟ الذين يفوضون المعنى والكيف؟ كيف؟ الله رعلا قال في كتابه لنوح عليه السلام قال عن مركبه ايش قال؟ تجري المعنى بأعيننا قال تجري بأعيننا فهم يقولون بأعيننا وقول الله لفعلها ولتصنع على عيني قالوا نعم نقر بأعيننا نقر تصنع على عيني ولكن نمررها لا نعلم عنها شيئا إلا عين يا نون يا عيني ما معنى عيني لا ما, ما نعرف هي فقط حروف انضمت إلى بعضها فأخرجت لنا كلمة تسمى الكلمة إيه؟ فقط ده هذا فقط هذا اسم الامرار مع الإقرار بإيش بعدم العلم بالمعنى هذا التفويد المفوضة يفوضون المعنى والكيفية يقول الله دل في ولذا قال الله دل في علام فكروني بالآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربي ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربي هنا فعل من, من أفعال الله صفة من صفات الله هنا إيش هي الصفة؟ رحمة صحيح؟ يقولون نعم امرار رحمة ربي أو رحمة الله للفعل امرار وإقرار طب الرحمة إيش هي الرحمة؟ يقولون رحم مين تي مربوط هذا الذي نعلمه عدد يبا هما هذا خلو الصفة من إيش من معناه ما فوق هذا هو هذه تسمى طائفة المفوضة هذا امراره الآن اقرار الآية اقرار الحديث لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن سورة في المنام يعني فقال يا محمد أتادر فيما يختصم الماله الأعلى قلت لا أعلم فقال فوضع يده على صدري حتى وجدت برداء أنامله يبقى وصف ربه بإيه باليد و بالأنامل. صحيح هم يقولون نعم وضع يده على صدر فنحن نقر ونمر يمرها طب يد إيش اليد يقول لك يد يا دال هذا الذي نعلمه هذا حروف انضمت في أخراج هذه المفوضة طيب هذه المفوضة أما المحرفة يقولون لا نحن نم... نقر نعم لكن لا نمر نقرها ونحرفها طواما ما يقولون نحرفه والا الاسن والريماح عليهم شديده يقولون نقرها ونؤولها لذلك هو احتاط واحترز وقال ولا اتاولوا فيقولون قول سلم يد الله اعقل فوجدت فوضع يده على صدري يقولون رحمته قدرته نعمته هكذا مفهوم يبقى هم اقروا اقروا بالايه واقروا بالحديث لكنهم لم يمرروها تمريرا صحيحا بالمعنى حرفوها بمعنى أنه تاويل طب اهل سن جماعه الوسط بين بين الثقافتين يقولون نقر اولا يبقى ما معنى الاقرار الاقرار قبول الايه والحديث سمعنا وقطعنا ده الاقرار نقر قالوا ونمرر مع مع العلم بالمعنى فلما يقول يد الله فوق أيديه نعم لله يد نعلم اليد, اليد يمسك بها السماوات والأراضين اليد يعطي اليد, اليد بها يبطش اليد بها يمنع لذلكم إيش قالوا لما قا قا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم قال الله دالة فعلاء لما قالوا عن ربه دالة اليهود وصف الله قالوا يد الله مغلولة ماذا قال الله على منكرا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل أكمله بل يده مبسوط مبسوطة يعني بالعطاء لذلك يقولون سنة في الحديث الذي في الساحين يمين الله ما سحاء الليلة والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض يبقى معنى اليد عندنا هو الهان يكون بها الإمساك أن الله يمسك السماوات أن على الأرض إلا بإذن يكون بها العطاء وأيضا يكون بها الخلق لكنه ما خلق بيده أحدا قط إلا آدم عليه السلام وبالبقية خلقهم بإيه لذلك, لذلك أنكر على الإبليس وقال ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي مفهوم الكلام يبقى يقرون بالآية أو الحديث التي جاءت فيه الصفة ويمررون مع العلم بالمعنى يمررون مع العلم بالمعنى خذ الأمر الآخر وهو عدم التخيل عن التقييف فإذا جميع آيات الصفات نمرها الإمرار مع العلم بالمعنى طبعا ابن ابن خدمه المقدسي يعني كلامه يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب طيب والاغلب ان كلامه خطا يعني في في الرساله الصغيره سالت لمعه الاعتقاد ونقل الامرار عن احمد بن حنبل وهذا صحيح وابن عيينه لما قيل له في, في الرحمن عشي استوى قال قراءتها تفسيرها مررها قراءتها تفسيرها ايش معنى قراءتها تفسيرها تعرفون ان ابن عيينه اصلا كان فرنساوي ولغة الفرنسية الأصيلة هي التي كانت تتعبه صحيح أولا لا أولا كان في فرنسا ولا صحيح هو كان ايش عربي أصيل يعني إيبقى عربي أصيل صح اللغة يعني متقن اللغة يعني سليقة صحيح أولا لما يعلم أستاوى يعلمها باللغة معناها إيه فرداء قال قراءته تفسيره المعنى عندنا نعلمه لأن الله لما خطبنا خطبنا بما نعقل وبما وبما نعلم نعلم لذلك لما قال الله جل وعلاه ان الله يحب فعلم ما معنى يحب ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين شوف صفه الله الله عز وجل يضحك نعم الله وصف نفسه بذلك ان السلام وصفه اللي يرد يرد على النبي ان الرسول وصف رد وهو بالضحك ولذلك قال انس بن صحاحين هذا في المتفق عليه البخاري ومسلم قال يضحك الله لرجلين يقتل احدهما الاخر ثم ياخذ يده ويعيش ويدخل الجنه سيب لكن نعم نكلم أنه يضحك نعم يضحك فأبو رزين جاء للنفس السلام قال ربنا يضحك قال نعم قال ربنا يضحك قال نعم فشوف فهي ما هو معنى الضحك أنت لو دخلت على مديرك أو دخلت على وزيرك أو دخلت على رئيسك في العمل فلما دق... يعني استأذنت فأذن لك فدخلت فوجدته هشة وبشة وضحك أمامك باتسامات عريبة ماذا تؤمنه تستبشر ولا تقول إن شاء الله قطع الرقب الآن ها هتستمشل بايش بالخير لكن لو وجدت عبوسا يزمجر يبقى في شيء وراء ذلك لكن إذا ابتسم ورحب بك ترحيبا عظيما وطيابك وأعطاك مما عنده يبقى إذا هو يحسن إليك صحيح ولا لا هذا المفهوم من معنى ضحك يضحك ربهم فقال أبو رزين رب فقال أبو رازين يا رسول الله او يضحك ربنا قال نعم قال إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك فهم المعنى فهم لم يفهمه الدلال أولا إيه أهم الدلالات في هذا الحديث اولا فهم الصاحب بمعنى يضحك بعد إذبات الصفة فهم ذلك ولما فهم ذلك الصاحب أقره النبي على إيه على الفهم ما أنكرش قال أو يضحك ربنا قال نعم قال إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك ولذلك الإمام القيم يقول ويلقى الله عباده المؤمنين فقط يلقاهم يوم القيامة ضاحكا لما للبشارات التي تكون لهم فإذا هم يقولون نعلم المعنى نعلم المعنى ونمر نقر الصفة ونعلم معناها الأصل في ذلك قول الإمام مالك عندما قال جاءه رجل فقال يا إمام إني سمعت الله يقول في الكتاب أو يقول في الكتاب الرحمن على العرش استوى كيف استوى يسأل الكافية هذا الكلام بيانه إن شاء الله كيف استوى ده لم يسأل عن معنى استوى ده ايه عن كيف استوى فقال له لمن مالك الاستواء في اللغة معلوم يعني اذا المعنى معلوم لكل من يبحث عن اللغة لان الله رعالى لما خطبنا خطبنا باللغة الايش باللغة العبرية التي لا نفهمها عشان ما نفهم الكتاب صحيح ولا خطبنا حتى الكلام العبري الله رعالى لما اراد ان ينقله لنا نقله لنا بالسريانية صحيح لا نقله لنا بايه بالعربي ايش الكلام بقى صحف إبراهيم وموسى الصحف دي كتبت بإيش؟ بالعبرانية لما نقالها لنا نقالها لنا بإيش؟ عشان نفهم يخاطبنا بما نعقد الله جل على يخاطبنا بما؟ بما نعقد بما نعلم فقال الإصطاء في اللغة معلوم والكيف مجهول لأن ما من صفة إلا ولها كيفية نقول احمد نام إبقى نام كيف نام؟ يقول لا تسأل عن كيف هل لا صحيح؟ لا نام على مضجعا نام جالسا نام طائرا المؤمن فيه صفة الصفة لها ك... صفة النوم لها ايه لها كيفية ما من صفة تذكرة الا ولا كيفية ده العقلاء يتفقون على ذلك وانا يعني ادري بكم عقلاء ولا نعم عقل صحيحة لا كل صفة لا تكون صفة الا بايه متفقون ولا لا صحيح طب لو قال هناك صفة لكن ليست لها كيفية هذا ليس بعاقل ليس بصفة كما قال بعض العرب قال رجل عندنا, عندنا نخلة قال النخلة لها ايه القاعدة هذه قاعدة نخلة لها قاعدة قال لا قال لها كرب قال لا قال لها فرع لا لها اغصان لا قال روح اذهب يا بني فانك ايه او أرح ارحني يا بني انكم ليس في بيتكم ايش نخلة ما فيش أنا أتكلم على جابت السفد أقول لا لا ليست لها جافية بعد هي ليست بيش ليست بسفة هذا أصلا أصيل في هذا الباب فأحنا أقول قال والكيف موجود لكنه مجهول لأنه غيب لا نعلمه والإيمان به إيش؟ واجب الإيمان به واجب عنها الإقرار أمنت بالله وبما جعل الله على مراد الله وأمنت برسول الله وبما جعل رسول الله وعلى وعلى مراد رسول الله إذن جمع جمع كلام المصنف وجميع آيات الله أو آيات الصفات أمرها حقا كما نقل التراز الأول ردك مرة ثانية على التأصيل الذي أصله في أول الأبيات إيه هو؟ ان الاعتقاد لا تأخذ إلا من من سبق الذين عقلوا عن الله وعاقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتفي حتى لا نطيل على الإخوة الأفاض